بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في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 that's <laughs> right فهذا غرس ما يتعلق بالصحيحة الإيمان المسلم رحمه الله تعالى واختدار الخمس عشر لكتاب الصلاة ده وضع يده على اليسراء بعد تكبير الإحرار تحت صدري فوق صدراتي وضعه ما في السجود على الأرض حدوى من في بيت قال حدثنا سهير بن خارج وهو أبو خيثمت النسائي قال حدثنا عبان هو عبان المسلم السفار قال حدثنا همام وهو همام بن يحيا بن دينار العوجي وهو ثقة من الضمى والنمى فلحددنا محمد بن الجحاد وهو ثقة فلحددنا من عبد الجفدار ابن وهو ثقة لكن هو عن أبيه عن علقامة ابن وان الحضرام فلكوف صدوق يقول هو من هذا الا انه لم يسمع من ابي ومولى له ما مولى ل ابي الوائي الصحابي الجليل حضر ابي ارتحل الى النبي عليه الصلاه مرتين من بلاد علامات <تصفيق> أنهما حدثا عن أبي وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة المراجو إلى أداة تكبيرة رفع يديه فيها كبر وصف همام الحيال أدنين ثم التحف بثوله عباء من شدة بها النبي عليه الصلاة والسلام وكان يدخل يديه من تحت العباء إذا أراد أن يكبره الحديث يخريش ويجعل مخالق العباء والمهدر ارتحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الشتاء فكان يصف لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وحركات عين تحت العباء قال وصف همام الحيال أذنين حيال أذنين يعني أمام أذنين نعم قبالة أذنين عليه الصلاة والسلام ثم التحبير يثوي ثم وضع يده اليوم على اليسرع الآن لما قال التحبير يثوي فيه في حركة الصلاة ليست لمصاحة صلاة لكنها مؤتفرة يعني أنه تحرك عليه الصلاة والسلام ليس في مسعى الصلاة لكنها يسيرة لا تضر السلام ثم وضع يده اليوم على اليسر إذن في استحباب وضع اليمين على يسر وفي سنن أبي داود وعند النسائن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ابن مسعود وضع اليسر على اليمين فعدلها ذاول النبي عليه الصلاة والسلام ووضع اليمين على اليسار وفي الحديث أمرنا معاشر الأنبياء لتأخير الصحر والتعديل بفضل ووضع اليمين على اليسار في الصلاة من سنة الأنبياء والمرسلين انظروا الحجمة فيها ضم الأيدي وعدم كرسالها قالوا فيها صفة الأسائل الدليل وهي أدعى للخشوة لما يكون أيدي المرسلة كده سريعة تبحرق في, في أي شيء إنما يكون مضموغة فقالوا أيضا النية في القلب عندما يخاف الإنسان على ما يريد أن يحفظه لضم يديه الآن تأملوا معي ثم وضع جولون على الوصول فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثور جميل لما فيه حركة لكن يسيرة تحتاج إلى المصنف ثم رفعهم ثم كبر بركة فلما قال سمع الله من الحميدة رفع يديه فلما سجد سجد بينك فلما هل في هذا الحديث تحديد موضع اليدين هل تكون على الصدر؟ هل تكون فوق الصدر؟ هل تكون أسكر الصدر؟ هل تكون على الصرة؟ هل تكون أسكر الصرة؟ لم يوضح هذا الحديث محل وضع اليمين الصدر ما احنا اول حاجة يريد أن نعرف حكم الضم أول شيء الضم من سنن ومستحبات الصالح ضم اليمين على يسار القب قبض اليمين باليسار وضع اليمين على الضلع الوسط معنا أخوان هذا عن ما يطلب عشرين صحابين الحديث أفضل ما عنه المتوكر لأن الشيعة آخروا أن يرسل يرسلون أيديهم معنى يكوى وبعض المذاهب المنسوبة إلى الإمام مالك والآراء المنسوبة إليه جاءت فيها الإرسال طيب في مذهب منسوب إلى الأوزاعي بالتخيير يضم أو يرسل على كل حال الصلاة صحيحة صلاة في الحالة الأولى أو الثانية أو لكن ما هي الهيئة الصحيحة ما هي الهيئة التي فعلها جبيعة عليه الصلاة والسلام وتتأكد في حقينا القبض وضم وضال يمين على الشمال الصلاة من هذا فديف الذي هو الإمام موسى ومن أحاديث الصحيح معنى حديث سلامك الله من كل سؤال حديث سهل ابن سعد السابد كان الناس يمرون أن يضع رجل الجهاز اليمنى على ذراع يسر في الصلاة أبو حازم سلم ابن ديناد رعا حدث أبي على حديث عن سهل النساء عرفنا يا أخوة كأن الناس يؤمروا أن يضع الرجل الأليل اليمنى على ذراع اليسر هذا روال بخار وعندنا حدث كثيرة في السنن الأمهات وفي سنن الدرابطنة وفي المسانين بسنات أحمد وغيره فيما صدرك الحاكم وعندما يأتي ووضع اليمين على اليسر وفيها أيضا تحديد ووضع اليمين على اليسر هل ستكون على الصدر تكون تحت الصدر أو تكون على الصرة أو دون ذلك مذموم جدا يا إخوة أن يكون يكون مع ذلك على كبه وكأنما يريد أن يخلق نفسه ونظيره من أنزلها تحت الصلاة معين نحن عايزين نوصل للهيئة الصحية لأن الحاديث في هذا الباب كلها لقصر كما سأقرأ لكم ما كتبه الشيطة محمد رحمة الله عليهم في رياض الجنة في رد على عداء السنة ذكر مزيد عن عشرين هديثاً في الضام والقبض وضع على عليه وفي قضون هذا الهديث تحديد موضع ووضع اليدين وفي الأخير ذكر نتيجة البحر سأكره لك إن شاء الله لكن الآن بارك الله فيك نوقي أولاً بما روى البخاري ومسك وننظر الزيادات ونعرفنا حديث فسلم الحديث هو إلي بن السعد الحظرام الصحابي الجميل ومعنا حديث سار بن سعد في صاعدة الذي معنى هنا أن أوراء النبي عليه الصلاة رفع زي حين أددنا في الصلاة كبر مراد تكبير الأقرام وصف همام الحيال أودنه ثم التحف بثولته ثم موضع ايضا على اليسر فلما عوض عن ذلك خرج يديه من تحت المرافعه ثم كبر فرض واحنا معنا... معنى كنا معنى اربعه مواضع مؤكده ترفع فيها الايدي في واحد عند تكبير الصلاه طيب عند النزول للركع عند الاعتدال من الركوع هذه ثلاثه خلاص الرابع بعد ما من الثانية للثالث أو من الثانية آه نعم آه من التشرب الأوسط يريد أن يقوم للثالث يارفع يارفع هذا الموضوع الآن الشيخ راح نطلع عليه يقول بعد مساط الأهديث هنا مرقم عندي دلغت 22 حديثا في هذه الضم وبيان موضع وضع جديد قال فوق السرة هناك أحاديث أخر أنها تضع فوق السرة فوق السرة تدور على عبد الرحمن بن إسحاق الكفر وهو ضعف إذن الآن تحت السرة وفوق السرة يعني على السورة هذه بعيدة الشبب من عبد الرحمن بن سحق الكفر وضعه قد اقترب عليهم اي اقترب فيها فطار تنروع عبد زياد بن زايد واجعلهم من مسجد وطار عن سيارة بن الحكة واجعلهم موقوقا على ابي رايب وطار يرويع من اعمال بن سعر. كما عند البيض واجعلهم من عليه علم فقد اشار رحمه الله إلى بعض هذا الاختلاف ثم قاله عبد الرحمن بن إصحاق الكون هذا المطلوب إذن الآن تحت سرعة حديث ضعيم فعلى السرعة حديث ضعيم وهناك الولادة المخرى من طريق غزوان بن جليل الضرب عن أبيه من فعل عليهم الله عنه يعني تحت السرعة وليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وغزوان أبوه فيه مجهاته إلا أنهما أصلحان بالشواج والمكابعة كما تقدم وأما أن يستقل بحكم فلا حديث مالي ما لم يأتي لها الشواج ولا متابعة على أنه من فعل علي وفعل صحابي ليس لكل على تفاصيل أما الواد علي على الصدر الذي رواه لحزيمة فهي من طريق مؤمن ابن إسماء وهو إلى الضعف أكبر. مؤمن ابن إسماء الضعف ونسهم وقد فرد بها عن جماعة من الفقهاء كما بالتعليق على نص الروي لكن حديث وائل قد جاء من طريق عبد الجبار ابن وائل العميه عن, عن ابي كما ذكر لا يعني حديث وائل الذي بين ايدينا في صحيح مسلم لا لما يعني حديث وائل في سنن ابي داود وائل قال من عن أمي وعن أبي كما تظهر وهذا طريق لا تثبت كما تظهر وجاء من حديث قابصة بن هلب بن الضار عن أبيه عند أعمل وفي قابصة بن هلب قال ابن المدين مجهور لم يروع عنه غير سماك وقال المسائي مجهور وقال العجلين تابعيه الذكر وذكره من حباز نفقات كما بتعليم تابيع والمختار هو قول ابن المدين أنه مجهور الحبان والعجل والثقان المجهور قال لأن العجلي وابن قد عرف من ما أنهم يوثقان مجهور وصاح ما ورد حبيث طوص عند أبي دور وفيه على صدرك لكنه مرسل والمرسل منكسل الطائفة والذي يظهر لي أنه من الموسع فيه معنا يا أخوان المسألة فيها لوضع لو على صدره ولا تحت الصدر لوضعها لو كذا لا حرج يقين لأن الأحاديث لطل الصحيح صحيح؟ الشيخ الألباني رفضوا عليه صحيحون نحو هذا لكن روايات ليست داخل الصحيح إنما هي زيادات تفرض بها بعض الرواب خارج الصحيح وهي لطل لو تعطى في نزال نطل حبيبي تكون إما شاذة أو منكرة فيعطم العلم في تحديد على الصحيح. لكن أحسن شيء يستند إليه حديث سهل بن فيه ماذا يضع يده اليمنى على ذراع اليسرى فبالذراع اهي الذراع حد ذراعك المريض لو انت نزلت كده ما يتاكش لا تاتم ما تزيق ما تطلع شويه ولذلك إسحاط ابن رهوية وأحمد ابن عمدل كانوا يزعلوا على كل دواء عند الثديئين عند الثديئين أما بعض الفقهاء يفعلون هكذا في اليسار هذا ليس علي ذلك معنى؟ الصوم أنك تعدل بين الأعضاء هكذا هذه الهيئة الأولادية هكذا على الثدياية كما كان يفعل إصحاف النراهية والإمام أحمد بن حمد طيب أنت هتفعل كيف أو القار الرص والسع هكذا كل هذا ثلاثة نبي على السلام أو طبع هكذا على الرص والسع والكفة اليومي معنه غلط ده ان انطباع كده هذا برا يصرا برا وانما القدر وما تعملش كده كما مفضل بعض البقراء ان الطبع والقدر في نفس الحال لا اما قدر هكذا واما عمر هكذا والثانيه هي ثلثة. معنى أخوات إما طب وإما واضح وإما الثالثة عربنا بعض الوضع عايز يزمع بين الوضع والوضع فيقول لك كيف عن الثلاثة هكذا ارتكبت بها دي. ليس عليها نليل من هيئة النبي عليه الصلاة والسلام والصفة السلام عربنا انتهينا من هذه طيب والأحديث يا إخوة راجح أنها لا تصح وأيضا استعمس بأمر الوضع على الصدر بالآية الكرآنية الكريمة فصلّق ربك وأنحض النحو وهد الصدر الله سيخبر جاء في تفسير الآية ببعض أقوال المفسرين عن عليها طبعا وغيره من الصحابة. قال المراد ووضع يمين علي الصدر على الصدر إذن هاري أحسن هاي وأقرب هاي معنا على الصدق هنا أخوك اختلف معك وحطها كده ما في ما في خيط ما في يعني وجران منه لو أخوك اختلف معك وبعاك لا تستواجب وجران ولو أرسل كده صلاة الصحيح لكن السنة مروية عن نحو عشرين من الصحة الضامن عرفنا يكون طيب هذا باب وضع يده اليمنى على اليوسر بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فبعن تحت صدره أتى بها النووي من باب التفقف والإستنباط لبعض الموصوص التي صححها هو وهي خارج السهل لأن الحديث هذا الذي بين أيديها ليس بذكر الصدر اللي معكم نصفة امامنا سميكم يا اخو الدار فيش ليس فيها ذكر صوره معنا مستند الحديث هذا حديث صحيح ليس فيه ذكر موضع او محل وضعي هذا خلاصه الأمر في هذه المساله واما من ذهب الى الارسال فهو مخالف لهذا الحديث واما من قال بالتفسير الحديث ليست فيها تشكر لما الوضع بدليل أن الرجل لما وضع يساره على يمين عده النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا لشرف اليمين يكون أعلى الرجل إذا استلقى على ظهره أراد أن يضع رجل على الأخر يضع يضع اليمين على يساره فأراد أن يجلس على الكرسي ويضع رجل على الأخر يضع اليمين على يساره ليه ليمين لها السؤال على كل حال الصلاة صحيحة سوبها للهيئة أو هالي الهيئة أو هالي الصلاة بهذا القدر فيما تعرض الصلاة والمسلم يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله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 نقام الرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن هذه الأمة قصت بشيء هو الغرة والتحديد يدعون يوم القيامة أمة صلى الله عليه وسلم أمة وإن البيت. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا لَكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قَدْ خَلَقْنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَلْنَا مَنَاسِكَ لَكَ إنك أنت التواب الرحيم